قال فعلتها اذا هو انا من الضالين فتررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبد الثني اسرائي قال فرعون وما رب العالمين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 الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمضرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن استخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون